ذلك جزائهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أَإِذَا كُنَّ عِظَامَ وَرَفَاتٍ أَإِنَّ لَمَبْعُوثٌ أَإِنَّ لَمَبْعُوثٌ خَلْقٍ جَدِيدٍ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 وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى سعائات بينات فسأل البني إسرائيل فسأل البني إسرائيل إدّجأهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأرّنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء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 وعند الآخرة جئنا بكم لفيفا